السلام عليكم ورحمة الله <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد نبينا وعلى آله وأقصاد أجمعين أما بعد نازلنا مع درسنا في أصول التفسير، أصول في التفكير للعلامة النواتين رحمه الله تعالى ونازلنا ما نبحث في الضمير فوصلنا إلى قول المصنف الإظهار في موضع الإدمار قال المصنف الأصل أن يؤتى في مكان الضمير نعم للضمير نعم لأنه أبيان للمعنى وأخسر لللفظ ولهذا نادى الضمير ولهذا نادى الضمير في قوله تعالى لهم مخيرة وأجر عظيم عن عشرين كلمه مذكوره قبلهم يشير إلى قوله تعالى في سوره الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم فالضمير في لهم يعود على العشرين اسما المذكور المذكورة قبله. <تصفيق> ثم قال وربما يؤتى مكان الضمير بالاسم الظاهر، وما <تصفيق> <تصفيق> يسمى بالإظهار في موضع الإضمار. الإظهار في موضع الإضمار. وله فوائد كثيرة تظهر بحسب السياق منها الشائدة الأولى الحكم على مرجعه بما يختضيه لسم الظاهر ومثال هذا في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته فيه ورسله وجبريل وميكال إن الله عدو للكافرين فهنا في قوله إن الله عدو للكافرين كان من الممكن أن يتنمي عن الكافرين بالضمير بأن يقول إن الله عدو لهم يكون الضمير هنا عائدا على الاسم الموصول منه من كان عدوا لله <تصفيق> فيقول في ان الله عدو لهم أي لمن عرجاه وعاد ملائكته فيه ورحينه. هذا ملك ملكته فعاد رسوله وجبني من كان ولكن الله سبحانه قد جعل الاظهار في موضع في موضوع الاضمار في فوائد التالية منها الفوائد الأولى هنا التي ذكرناها الحكم على مرجعه يعني مرجع الضمير بما يقتضيه الاسم الظاهر فمرجع الضمير هنا في الآية من كان عدوه واسم الظاهر هنا ماذا الكافرون فنحن لا ندري من كان عدوا لله وملائكته ورسله إلى آخره هل هو كافر أم لا لا يظهر هذا الحكم منش من لفظ العداء فقط ولكن لما ختم الآية بقوله إن الله عدو للكافرين والاسم الظاهر هنا يعود إلى مرجع الضمير الذي هو من كان عدو فعلم أن العدو هذا كافر، فاستفدنا الحكم على المرجع، أي على مرجع الضمير، بما يقتضيه الاسم الظاهر الذي جاء مكان الضمير. الفائدة الثانية بيان علة الحكم ففي اظهار او في الاسم الظاهر الكافرين الذي جاء مكان الضمير بيان لعلة العداء أي لماذا كان الله عدوا لهم لماذا كان الله عدوا لهم نعم <تصفيق> <تصفيق> اي لكفرهم <تصفيق> فالاسم الظاهر افادنا سبب العداء <تصفيق> الفائده الثالثه عموم <تصفيق> <تصفيق> الحكم لكل متصف بما يقتضيه الاسم الظاهر أي في قوله حين الله عدو للكافرين إفادة لعموم عداء الله لكل كافر فاستفدنا من إراد الاسم الظاهر مكان الضمير عموم الحكم عموم الحكم الحكم ما جاء مكان الضمير رابعا فائدة الرابعة التنبيه، تنبيه المخاطب أو القارئ. نعم، فإذا جاء سياق الكلام. واشرأ الكلام على نفق واحد ثم جاء ما يخالف هذا النفق إن السامع ينتبه فإن نفق الكلام كان يقتضي أن يؤتى بالضمير مكان لسم الظاهر يقول من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال إن الله عدو لهم فلما استعاض عن عن الضمير بالاسم الظاهر فقال إن الله عدو للكافرين حدث, حدث حدث تنبيه للإش للسامع او المخاطب مثال اخر قوله تعالى والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة ان لا نضيع اجر المصلحين آه. آه. ننزل الفوائد الاربع على هذه الايه الفائدة الاولى ان الله سبحانه قد ذكر لسم الظاهر مكان الضمير في قوله ان لا نضيع اجر المصلحين وكان المنتظر ان يقول والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة <تصفيق> إنا لا نضيع أجرهم هذا كان يكفي لأن الأجر هنا هو أجر الذين تمسكوا بالكتاب وأقاموا الصلاة فبين سبحانه لا يضيع أجر هؤلاء أي لا يضيع أجرهم فذكر اسم الظاهر المصلح مكان الضمير لماذا للفائدة الأولى وهي الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر والمرجع هنا في هذه الآية الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فلما ذكر الاسم الظاهر مكان الضمير العائد, العائد على هؤلاء قال المصلحين علم أن الذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة يتصفون بالصلاح أو يحكم, يحكم عليهم بالصلاح. الفائدة الثانية بيان علة الحكم وأن الله سبحانه قد بين أنه لن أنه لا يبيع أجرهم. وظهرت العلم من لفظ الظاهر المصلحين بأنه لا يبيع أجرهم لصلاحهم آه. أنهم من المصلحين. الفائدة الثالثة عموم الحكم لكل متصف لما يقتضيه لفظ الظاهر المصلحين. فذل عموم قوله إن الله لا يبيع أجر المصلحين أن كل مصلح لا يبيع الله أجره الفئة الرابعة والتنبيه وهي واضحة كما بينا في المثال السابق وفي هذين المثالين كان الاظهار في موضع الاضمار على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب اي انه لو ذكر الضمير لا لاستقام السياق ولا ولا المعنى بذكر, بذكر الضمير مكان الاسم الظاهر اه ولكن قد يجب احيانا الاظهار في موضع الاضمار مثاله اللهم اصلح للمسلمين مولاه أمرهم وبطانه ولاه امرهم هنا لماذا لم يقول وبطانة وبطانة وبطانتهم لهم أصلح للمسلمين ولاة أمرهم وبطانتهم لأنه لو قال وبطانتهم لأوهم أن الضمير هنا يعود على المسلمين لا على ولات الأمر والصواب أن ضمير الجمل في بطانتهم يعود على ولاة الأمر لا على المسلمين فحتى لا يحدث الالتباس أظهر الاسم الظاهر مكان الضمير <تصفيق> وأخيرا عقد المصنف فصلا في بيان ضمير الفصل قال ضمير الفصل هرفاً بفي ضمير الرفع المنفصل يقع يقع يقع بين المبتدي والخبر إذا كان معرفتين ويقول بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إناه إنا أنا نعم فضمير المتكلم هنا انا وضمير المفصل وقوله وإنا لنحن الصافون ضمير المتكلم هنا نحن وبضمير المخاطب <تصفيق> كقوله تعالى كنت أنت الرقيبة عليهم أنت وضمير المخاطب وضمير الغائب كقوله تعالى أولئك هم المفلحون ولذكر هذا الضمير المنفصل ثلاث سوائل الفائدة الأولى التوكيد فإن, قول فإن قولك أو فإن قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأكد بضمير الفصل أنا أوكد من قوله بدون ضمير الفصل إنني الله لا إله إلا أنا وكذا في قوله كنت أنت الرقيب عليهم فأكد بضمير الفصل وضمير المخاطب أنت وإذا حدثه صارت الآية كنت الرقيب عليهم الفائدة الثانية الحصر واختصاص ما قبله نعم اختصاص ما قبله بما بعده نعم uh <sighs> uh Exactly. <laughs> Hmm.